بسم, بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكثيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المدة فقال إن حكم عبد الرحمن الثالث الذي قارب خمسين سنة أدخل على أحوال إسبانيا تجديدا لا يلم الخيال على أجمح ما يكون بحقيقة صحوة ولا نعرف شهادة لهذا العصر الذهبي أعظم ولا أصدقى من ذلك الحنين الذي يذكره به غلاة الوطنيين الإسبان وكبار كتابهم حين يلتفتون إلى ماضي بلادهم ويتمنون لها حاضرا كماضيها في أيام الدولة العربية فلم تنجب إسبانيا في عصر الحديث وطنيا غيورا ولا كاتبا مبرزا أشهر من فلاسكو أفانيز الذي توفي منذ بضع سنوات ولكنك لا تقرأ لعربي ولا شرخي كلاما في الإشادة الحماسية بمجد العرب الأندلسيين كالذي تقرأه لهذا الكاتب النابه في أهم مصنفاته وهي ظلال الكنيسة حيث يقول لقد احسنت إسبانيا استقبال أولئك الرجال الذين قدموا إليها من القارة الأفريقية وأسلمتهم القرى بغير مقاومة ولا عداء فما هو إلا أن تقترب كوكبة من فرسان العرب من احدى القرى حتى تفتح لها الأبواب وتتلقاها بالترحاب وكانت غزوة تمدين ولم تكن غزوة فتح وتدويق ولم يزل سيل المهاجرين يتدفق من جانب المضيق وتستقر معه تلك الثقافه الغنية المؤطدة الأركان نابضة بالحياة بعيدة الشوط ولدت منتصرة وبث فيها النبي حمية قدسية واجتمع إليها أفضل في وحي بني إسرائيل وعلم بيزنطية وتراث الهند وذخائر فارس والصين وهكذا تسرب الشرق إلى أوروبا على نهج غير نهج باردا وزاركيس من قبل أثينا التي قاومته خوفا على حريتها وإنما اختار له في هذه المرة نهجا مقابلا لأثينا من الناحية الغربية وهو الجزيرة الأندلسية حيث سلطان الملوك اللاهوتيين والقساوسه المجاهدين فتلقته مفتوحة الزراعين وفي خلال سنتين اثنتين الغزاة على ملك قضى مستردوه سبعة قرون كاملة في استرداده. ولم يكن في الواقع فتحا فرض على الناس برهبة السلاح بل حضارة جديدة بسطت شعابها على جميع مرافق الحياة ولم يتخلى ابناء تلك الحضارة زمنا عن فضيله حرية الضمير وهي الدعامة التي تقوم عليها كل عظمة حق للشعوب فقبلوا في المدن التي ملكوها كنائس النصارى وبيع اليهود ولم يخسى المسجد معابد الأديان التي سبقته فعرف لها حقها واستقر إلى جانبها غير حاسب لها ولا راغب في السيادة عليها ونمت على هذا ما بين القرن الثامن والقرن الخامس عشر أجمل الحضارات وأغناها في القرون الوسطى وفي الزمن الذي كانت أمم الشمال فريسة للفتن الجينية والمعارك الهمجية يعيشون عيشة القبائل المستوحشة في بلادهم المتخلفه كان سكان إسبانيا يزدادون فيزيدون على ثلاثين مليونا تنتجم بينهم جميع العناصر البشرية والعقائد الدينية وخصص قلب الحياة الاجتماعية بأقوى نبضاته التي عرفها تاريخ الجماعات البشرية فلا نرى لها قرينا نقابله به غير ما نجده في الولايات المتحدة الأمريكية من تنوع الأجناس واتصال الحركة والنشاط فعاشت في الجزيرة الأندلسية طوائف من النصارى والمسلمين وأهل الجزيرة والشام وأهل مصر والمغرب ويهود إسفانيا والشرق فكان منهم ذلك المزيج الذي تميز منه المستعربون والمدجنون والمولدون وعاشت بفضل هذا التفاعل الحي بين العماصر والأروق جميع الآراء والعادات والكشوف العلمية والمعارف والفنون والصناعات والمخترعات الحديثة والأنظمة القديمة وانبثقت من تجاوب هذه القوى مواهب الإبداع والتجديد ووصل من الشرق الحرير والقطن والقهوة والورق والليمون والبرتقال والرمان والسكر مع هؤلاء الوافدين كما وصلت السجاجيل والمنسوجات والبارود والمعادم المنقوشة وأخذنا عنهم الحساب العشري والجبر والكيمياء والطب وعلم الفلك والشعر المقفى ونجل فلاسفة الأغريق من الضياع في غمرة النسيان حيث تبعوا العربية في فتوحه وغزواته فتربع رسو في جامعه قرطبة التي ذاعت شهرتها في الآفاف وظهرت بين العرب الأندلسيين فكرة الفروسية التي تبنها فيما بعد رجال الشمال كأنها ميزة مقصورة على الأمم المسيحية وبينما كانت شعوب الفرنجة والساكسون والجيرمان يعيشون في الأكواف ويعتلي ملوكهم وأشرافهم قمم الصخور في القلاع المظلمة ومن حولهم رجال هم عالة عليهم يلبسون الزردة وياكلون طعام الإنسان الأول قبل تاريخ كان العرب الأندلسيون يشيدون قصورهم القوره ويرودون الحمامات كما كان سراث روما يرودونها من قبل للمساجلة في مسائل العلم والأدب وتناشر الأشعار وتناقل الأخبار وكلما أنت راهب في نفسه رغبة في العلم اختلس إلى الجامعات العربية أو المجامع الإسرائيلية في إسبانيا ووقر في أفلاد الملوك والامراء انهم مبرؤون من امراضهم لا محاله إذا أسعدهم الحظ بطبيب اسباني مهما يكلفهم ذلك ثم انفصل العنصر الوطني عن الغزاة وتجمعت القوميات المسيحية فاشتبك العرب والاسبان في حروب انتجال لا تنتهي إلا الإبادة الصال بعد الانتصار، واضمر كل منهم لصاحبه احتراما عميقا فهو يعاهده على فترة طويلة من فترات السلم كانما يحاولون بذلك تأجيل تلك اللحظة التي يحو فيها الفراق الأخير ويعاونه خلال ذلك في بعض الأعمال التي تستقر إلى اشتراك الجهود. ولقد عمت الحرية في ذلك العهد اقاليم أسبانيا المسيحية قبل أوروبا الشمالية بزمن طويل واستقلت بتنظيم أمورها المالية وجعلت الملك الأمير بمقام رتبته العسكرية وأصبحت المقاطعات كالجمهوريات الصغيرة التي يتولاها حكامها المنتخبون وكان المتطوعون في المدن قدوة مثلى للجيوش الديمقراطية وكانت الكنيسة المسيحية وهي على اتصال بالشعب تعيش بسلام في جوار الأديان المختلفة ونجمت في الأمة طبقة وسطى فعاله فأبدعت الصناعات المتعددة وأنشأت على السواحل أعظم قوة بحرية في زمانها وراجت المنتجات الإسبانية في جميع المرافع الأوروبية وقامت في البلاد مدن تضارع في تعداد سكانها الحواضر الحديثة واختصت بعض القرى بمعامل النسيج ووزعت الأرض في شبه الجزيرة بأسلها وقد ارتقى العرش ملوك الكثلة في الوقت الذي بلغ فيه القوى الوطنية أوجها وإنما يرجع طول ملكهم إلى موارد القرون الوسطى الفياضة بالإبداع المخزونة في وداء العصور السابقة إلا أنه كان ملكا مشؤوما بغيض العواقب لأنه حاد بالسياسة الإسبانية عن ثواء السبيل فدفع بإسبانيا إلى التعصب الممقوط ونسخ فينا نجعة التوسع في الاستعمار كانت إسبانيا يومئذ تتبوأ المكانة التي تتبوأها إنجلترا في عهدنا الحاضر ولو أنها تبعت سياسة التسامح الديني والتعاون بين الشعوب وواصلت عمل العرب الصناعي والزراعي بدلا من مغامرات الحرب ومطامع الاستعمار لكن لنا اليوم شأن غير شأن الذي وصلنا اليه وان الطابع الاسباني لأبرز في عصر النهضة الأوروبية من الطابع الايطالي الذي استثمت به ايطاليا بمن فيها من اداب الامم القديمة وفنون الاغريق فان النهضة لم تقتصر على الميادين الأدبية والفنية بل اخرجت الى العالم حضارة جديدة بتقاليدها وصناعاتها. وجيوشها وعلومها وهذا كله من ثمرات إسبانيا العربية والإسرائيلية والمسيحية فالقائد العالم القرطبي الكبير جون سالفو رسم خطة الحرب الحديثة وتفوق بيدرو نوفارو في الهندسة وتخدمت الجيوش الإسبانية الأسلحة النارية لأول مرة في التاريخ فكان استخدامها هو الذي خلق فرق المشاة وجعل من الحرب قوة ديمقراطية لأنه قدم الشعب على جماعة الفرسان الذين كانوا سجناء تلك الشبكة العسكرية الأرستقراطية إلى أن يقول أسرعت دون إيزاقلا بذلك التعصب النسائي الذي انتلأت به فأنشأت محاكم التفتيش وانطفأ من ثم مصباح العلم في المسجد والبيع وخلفته في الدير المسيحي زبالة العبادة لان ساعة ساعة الصلاة وقد ولت ساعة العلم وانزوت الفكرة الاسبانية في غياهب الظلمات حيث ترتعد بردا في عجلتها المضمية وتخبو شيئا فشيئا الى ان تموت وان بقيت منها بقية فهي تلك التي تنصرف الى الشار والمسرح والجدل الديني مذ كان العلم يفضي بصاحبه الى نار الحريق هذه شهادة الإسبانية الصحيحة تهادة أبانيز للدولة العربية في الجزيرة الأندلسية هي خلاصة تاريخ المتفق عليه وليس تحية عجاب وكفى من رجل منصف متوسد الخيال ولم يمارى في هذه الخلاصة التاريخية أحد من المؤرسين المعول عليهم سواء كانوا من العرب أو الأوروبيين أو الإسبان إلا أفرادا خلائل زعم أن الحضارة العربية في الأندلس قامت على أيدي أبنائها الاصلاء دون الغرباء الوافدين عليها وهو زعم عجيب يوحي أول ما يوحيه لذين أن يسالا ولما لا تزدهر العبقرية الإسبانية إلا في ظل الحكومة العربية فلا تؤتي ثمراتها قبل وفود العرب ولا بعد ذهابهم وذهاب آثارهم في العلم والصناعة والعمران وجواب هذا السؤال ينفي كل زعم يلهج به أمثال أولئك المنكرين المتعصبين، وبخاصة حين يرسلون زعمهم ارسالا لا يؤيده اسم واحد من أسماء ابناء البلاد الأصلاء الذين ساهموا مع العرب في أعمال الحكم والتعمير أو كانت مساهمتهم دليلا على مشاركة عامة متسعة النصاء وأول ما يستخلص من قيام الحضارة الأندلسية على هذا الوصف المتفق عليه أن آثارها في أوروبا كانت عامة وأعمق مما تسجله الكتب المطولة أو السلمات المقتبسة لأننا نرى بأعيننا في عصرنا الحاضر كيف يكون أثر القدوة بالسماع فضلا عن القدوة بالمعاشرة الطويلة بين الشعوب وهذه ثورة الفرنسية حتى خللت أوروبا وآسيا وآفريقيا مبادئها وحوافذها ولما يتجاوز المطلعون على حقيقتها احدا معدودين في كل بلد من بلدان تلك القارة فاذا كانت القارة الاوروبية لا تغير نظرتها الى الحياة بعد معاشرة تلك الحضارة الاندلسية على استفادتها وطول امدها فالتهمة هنا تتجه الى العنصر الاوروبي ولا تتجه الى العنصر العربي او الاسلامي بحال وقد أصاب أبا نيس نقال قال عصر النهضة مدين للحضارة الأندلسية قبل الحضارة الإيطالية التي أعقبتها لأن عصر النهضة لم يكن عصر تجديد للفنون الإغريقية الخديمة ولا مزيد على ذلك من عنده ولكنه كان عصر تجديد في الحياة العملية والمرافق الصناعية والتجارية وفهم مستحدث للعقيدة وللعالم وللعلاقات بين الحاكمين والمحكومين، أو كان عصر معيشة جديدة تناولت بالتبجيل والتعديل طبقات الشعوب من العلية إلى السواج وأولى أن يأتي ذلك من القدوة الشعبية في جميع الشؤون العملية بعد اتصال المعاشرة بين حضارة العرب وأبناء أوروبا العربية عدة قرون وفي وسع الأرقام والألفاظ أن تحفي لنا آثار العرب في بعض العلوم أو بعض الصناعات ولكن سرى العرب في الحضارة العامة لا تستقصيها الأرقام ولا الألفاظ ولا هي موقوفة على استقصاء أرقام وألفاظ لأن زعم الزاعم أنها قد مضت بغير أثر كبير يناقض العقل البشري كما يناقض المشاهد والمحسوس وإسناد هذا الأثر إلى غيرها بلا مشاركة منها على الأقل تعسف لا يؤخذ به في سياق التاريخ وقد جاءت النهضة بعد عهد الحضارة الأندلسية وجاء الإصلاح الديني بعد النهضة وجاءت الحرية السياسية بعد الإصلاح ولم ينكر أحد من الأوروبيين أثر واحدة من هذه الحركات في الأخرى فليس في وسع المنكرين المتعصبين منهم أن يقطعوا الصلة بين الحركة الأولى وما تلاها مع هذا التلازم. الزمان والاسباب الدولة والنظام من المفارقات في ظاهر الامر ان يقال ان الحضارة الإسلامية كان لها اثر في فصل الدولة عن الكنيسة وفيما كلا ذلك من حركات التحرير او دعوات التهيير في معنى الدولة والملك وعلاقة الرعاية والملوك وانما يبدو هذا القول كأنه من قبيل المفارقات لان المعلوم الشائع عن الاسلام أنه وحد الملك والخلافة الدينية وجمع بينهما في كثير من الدول الإسلامية شرقيها وغربيها وقديمها وحديثها فكان لقب أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين من ألقاب الملوك المسلمين إلى زمن غير بعيد ولا يزال من هؤلاء الملوك من يتسمى به في مملكته إلى الآن لكن الواقع كما أن المفارقة في الظاهر لا في الحقيقة لأن حركة التحيير في هذا الاتجاه بين الأوروبيين نما أتت على خطوات متلاحقات منذ القرن الحادي عشر للميلاد إلى عصر الثورة الفرنسية وكانت أولى الخطوات في هذا الاتجاه هي ثورة الملوك على سلطان الكنيسة ونزوع بعضهم كما حصل في انجلترا إلى الجمع بين رئاسة الدينيوية ورئاسة الدينية وكان استقلال الملك المسلم عن سلطان رجال الدين في الشرق والغرب من أقوى الحوافز التي جالت في خواطر الملوك الأوروبيين زمنا بعد مقاربتهم للدول الإسلامية في الأندلس صارة وفي البلاد التي تناولتها الحروب الصليبية صارة أخرى فنزعوا بدافع من الغيرة والقدرة الماسلة أمام اعينهم إلى محاكاه أندادهم وأقرانهم والتمرد على ذلك السلطان الشامل الذي فرضته الكنيسة عليهم وعلى رعاياهم فقد كان للأحبار الرومانيين حق الحرمان والعفران يسلطونه طارة على الملوك والأمراء وطارة على أحاد الناس وربما اعلنوا حرمان الملك وأحلوا رعاياه من الطاعة له فتذرع الأدباء الناقمون عليه بهذا الإعلان لنقض طاعته وتمزيق ملكه وربما ألس الملوك أنفسهم مضطرين في كثير من الأحيان إلى تملق الأحبار في روما وسعي إليهم لالتغفارهم وطلب المعونة منهم على أسدائهم ومنافسيهم. ونظروا بأعينهم إلى ملوك مثلهم في أوروبا وفي البلاد الشرقية التي عرفوها فوجدوهم احرارا من هذه الرفقة امنين على عروشهم من ذلك السيف المسلط على الرقاب فلا جرم تحيك في صدورهم نازعة من الغيرة وطلب المحاكاة ويغتنمون الفرصة الاولى لادراك ما تمنوه وفكروا فيه ومهما يكن من تعداد الاسباب التي تقدمت ثورة الملوك على الكنيسة من أسبابها التي تذكر ولا تنسى هذه القدوة الملكية الماثلة في الأندلس ومصر وبلاد الشرق الأدنى ولم يستفق عبثا على ما نرى أن تبدأ الثورة في ألمانيا وانجلترا وهي البلاد التي كان لها ملوك وأمراء أقاموا بالشرق في خلال الحروب الصليبية فإن هؤلاء الملوك جربوا إنشاء الدول بأثنائهم في البلاد الشرقية بعد أن غلب على الظن أن هذه الدول ستقام باسم السلطة البابوية والحرب حرب صليبية والمرجع فيها إلى رجال الدين وأحبار الكنيسة فلما استقامت لهم التجربة ومثلت أمامهم القدوة وأتيحت لهم أول خلفائهم الفرصة المواتية خرجوا على سلطان الكنيسة فكانت هذه هي الخطوة الأولى في سبيل الفصل بين الدين والدولة أو في سبيل عزل الكنيسة عن تدبير الشؤون السياسية في البلاد الأجنبية عنها وقد كانت هذه الثورة الملكية ضرورية قبل الثورة الشعبية التي تلتها وكانت حرية الشعوب مع ملوكهم على قدر حرية الملوك مع رجال الكنيسة ولولا أن ثورة الملوك كانت لازمة قبل ثورة الشعوب لست الأوروبيون من مقاربة الدول الإسلامية معنا آخر أجل وأثمى من هذا المعنى في فهم حقيقة الدولة وحقيقة الرعاية أو العلاقة بين الراعي والرعية لأن أوروبا ظلت إلى القرن السابع عشر تعتبر الدولة سيادة للحاكمين على المحكمين وظل علماؤها ينكرون حق الشعب في الإشراف على الحكومة ويعتبرون أن هذا الحق طريق إلى الفوضى والفساد كما قرر جيروسيوس في كلامه عن حقوق الحرب والسلام وقبل جيروسيوس امام القانون الدولي عندهم في زمانه كان المعري يقول في اوائل القرن الحادي عشر للميلاد اي قبل جيروسيوس بستة قرون ظلم الرعية والسباح كيدها وعدوا مصالحها وهم اجراؤها وقبل المعر باربعة قرون كان القرآن يعلم الناس أن أمر الرعية شورى بينها وكان الرسول عليه السلام يعلمهم أنه لا طاعة لمخلوق في معطية الخالق وكان الفاروق يعلمهم انهم ولدوا أحرارا لا يستعبدهم خليفه ولا أمير على أن الأوروبيين إذا كان قد فاتهم أن يتلقوا عن الدول الإسلامية هذا الدرس الرفيع في معنى الدولة والعلاقة بين الحاكمين والمحكومين فيها فإنهم قد عرفوا من تلك الدول الإسلامية شيئا جديدا في العلاقات الدولية ومعاهدات السلم والصلح والمتاركة بين الأعداء والمختلفين بالعقائد والعناصر واللغات. فإن الإسلام قد أباح لأتباعه معاهدة المشركين والذميين وأهل الكتاب كما أباح لهم معاهدة إخوانهم في الدين وقد كانت نشأة الدول الإسلامية على الأرض الأوروبية مناسبة حية لتطبيق هذه المعاملات مع المحاربين والمسالمين ومع الحكومات وأحاد الناس وكان الأمير المسلم لا ينقض عهد أمانة لمن آمنهم على أنفسهم وأموالهم ولو كانوا من أعداء أعدائه فكان الفرسان المسيحيون يترددون على العواصم الأندلسية لينازلوا أبطال المسلمين ذو الصيف في حلبات الفروسية والرياضه البدنية فلا يعتدى عليهم غالبين ولا مغلوبين وكانت الحكومات المسيحية التي ترتبط بعهود المسالمة أو المتاركة مع المسلمين على ثقة من الوفاء بهذه العهود في أحرج الأوقات واحفلها في المخاوف والأخطار وجاهد في المشرق مثلا آخر من أمثلة هذه قداسة المرعية للمعاهدات الدولية وهذه السنة الجديدة في معاملات الحكومات والشعوب فتغنى الروائيون وشعراء الانجليز بصدق صلاح الدين وشممه واريحته في معاملاته لخصومه وسجلوا له بالثناء والاعجاب صدقه الذي لازمه في كل وعد من وعوده، فلم ينقض كلمة قط ولم يحنث مرة بيمين واعجب من هذا في باب التفرقة بين حدود الخصومة وحدود المعاملة أن قيام الحرب بين العرب والصليبيين لم يكن ليقطع أسباب التعامل بين المتقاتلين في غير ما تستدعيه ضرورات القتال ومن ذاك ما رواه الرحال ابن جبير حيث قال ومن أعجب ما يحدث به أن الفتنة تشتعل بين الفئتين مسلمين ونصارى وربما يلتقي الجمعان منهم ويقع التصعف بينهم ورفاق المسلمين والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم شاهدنا في هذا الوقت الذي هو شهر جماد الأولى من ذلك خروج صلاح الدين بجميع سائر المسلمين لمنازلة حسم الكرك وهو من أعظم حصون النصارى وهو المعترض في طريق الحجاز والمانى لسبيل المسلمين على البر بينه وبين القدس مسيرة يوم. أو اشق قليلا وهو سرارة ارض فلسطين وله منظر عظيم الاتساع متصل العمارة يذكر انه ينتهي الى اربعمائة قرية فنازله هذا السلطان وضيق عليه وطال حصاره واختلاف القوافل من مصر الى دمشق على بلاد الافرنج غير منقطع واختلاف المسلمين من دمشق الى عكا كذلك وتجار النصارى ايضا لا يمنع احد منهم ولا يعترض وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها في بلادهم وهي من الامنه على غاية وتجار النصارى ايضا يؤدون في بلاد المسلمين على سلعهم والاتفاق بينهم على الاعتدال في جميع الاحوال واهل الحرب مشتغلون بحربهم والناس في عافية والدنيا لمن غلب هذه سيرة اهل هذه البلاد في حربهم وفي الفتنة الواقعة بين أمراء المسلمين وملوكهم كذلك ولا تعترض الرعاية ولا التجار فالأمن لا يفارقهم في جميع الأحوال سلما أو حربا وجأن هذه البلاد في ذلك أعجب من أن يستوفى الحديث عنه وقد كان لفهم الدولة على معناه الصحيح أثر الناس في العلاقات السلمية والحربية بين الحكومات ولم يحدث خص في العالم العربي أن دولة حاربت أخرى للمطالبة بحصة أميره في العرش أو للخلاف على ميراث الأصهار وتريتات البيوت الملكية لأن الحضارة العربية رفعت معنى الدولة من مرتبة الحصام الذي يورث أو ينتقل بالنسب والمطاهرة إلى المرتبة الإنسانية التي ارتقت إليها الحضارة الحديثة بعد ذلك في بضعة قرون وهي قيام الدولة على علاقة حرة بين الراعي المسؤول والرعاية الطلقاء من أثر العبودية والاسترقاق فلا جرى ما يقال بحق ان الحضارة العربية سبقت أوروبا زمنا طويلا في مجال التربية الدولية وسلكت المنهج الوحيد الذي يؤدي إلى انتظام المعاملات العالمية على الوجهة القديمة التي يممها دعاة الإصلاح في عهد عصبة الأمم المتحدة وما يشبهها من الجامعات. أثر أوروبا الحديثة في النهضة العربية. تزايد الديون. مضى زمن كانت أوروبا فيه كما رأينا في بعض فصول هذا الكتاب تتلقى الحضارة العربية وهي نافرة متبرمة أو حائرة مستسلمة إذا كان شيوخها وأصحاب ذمامها ينعون الزمان ويفخضون على الدنيا ومن فيها لأن وجوهها ناشيين. فتحولت عن القبلة التي كانوا يأتمون بها وعقول المتعلمين قد انصرفت عن المطالب التي كانوا يعكفون عليها فاصبحوا ولا هم لهم الا الاقبال على كل ما هو عربي غريب والاعراض عن كل ما هو اوروبي اصيل ثم دارت الاسلاك دوراتها التي تدورها وكأنما هي مستقرة في مكانها فاذا بصيحة كهذه الصيحة تسمع من جانب الشرق العربي كانها منقولة من أفواه أولئك الأوروبيين الذين رددوها قبل ألف سنة لأن أبناء الشرق أصبحوا لا هم لهم إلا الإقبال على كل ما هو أوروبي غريب والإعراض عن كل ما هو شرقي أو عربي أصيل ذلك تداد الديون وكثيرا ما يكون تداد الديون غير مقصود وغير مشكورة ولا سيما ديون الحضارات الإنسانية التي تتوارثها الأمم دواليك بين الأخذ والاعطاء. وتعلم الشرق الحديث من أوروبا كما تعلمت أوروبا من الشرق القديم ولا ضير في التعليم لولا أنه كان تعليم قصور. فإن الولع بكل جديد كالولع بكل قديم دليل على نقص في التمييز وعلى اتباع يخلو من الابتداع وقد عشنا زمنا في الشرق ومقياس الحرية عندنا أن نقبل على كل جديد لأنه جديد وأن نثور على كل قديم لأنه قديم فكان ذلك عهد تعليم وكانت ذلك عصر قصور ثم بلغ هذا العصر مدى فبرزت في صفوف الشرقيين طائفه تملك حريتها في وجه الجديد كما تملكها في وجه القديم فلا يفقد الإنسان صفة الحرية لأنه يفضل بعض القديم على بعض الجديد ولا يكسب الإنسان صفة الحرية لأنه يفضل كل جديد على كل قديم بل يكون مقياس الحرية هو مقياس التمييز لكل ممتاز والاختيار لكل ما يستحق أن يختار نقلة من عصر القصور إلى عصر الرشد والاستقلال تعلمنا مكرهين متبعين ثم نتعلم مختارين متبعين ولم يقتصر ما تعلمناه من قبل أو ما نتعلمه اليوم على باب دون باب أو فريق دون فريق، بل شمل المدرسة والبيت والسوق وعم الجامدين والمتوسطين والمتطرفين ولا يزال علينا أن نتعلم الكثير في كل باب وأن تترقب التقدم من كل فريق، ولكن على سنة الرشد لا على سنة القصور وسيبلغ هذا العصر مداه بعد حين وستدور الأسلاك دوراتها التي يتشابه فيها المدار بالقرار فغير بعيد أن تسمع الصيحه مرة أخرى في جانب من جوانب الكرة الأرضية وغير بعيد أن يمليها الشرق من هذه المرة على نحو جديد فقد يتسع لها عالم الروح إن لم يتسع لها عالم الفكر والعلم أو عالم الحكم والسلطان Shabokotofi Faller Rw dot www.blindair.com